ikusirat, mijn de ldi kassa, ikusirat, de kassa, o hamlee, ja wil mijn daar, ja أيا يا حيدر يا حسين دولعي ضلوعي كسرت من ذا الذي كسر وحملي اسقطوا يا ويل من دبار دولعي يمم القلب بشوق قاصدا نحو البقيع حاملا زاده عوش والهوى بأين الضلوع يمم القلب بشوق قاصدا الناح والبقيع حاملا زاده عشق والهواء بأين الضلوع خاطعا كل صعابي ليس أتعاد يبتغي نبعا فراثيا ليشراك لأبي القاسم يهفو ومناهو يلثم القبة بالآهات ينحى تسحر اللبا روعه المنظر انبياء الله نبض ليس ينضب رسل الباري تنثر النور كوكب قد زاره في قذر كوكب تسحر اللب روعته المنظر انبياء الله نبض ليس ينضب رسل الباري تنثر النور كوكب قد زاره في إثر كوكب وبهما كل حدب حفة الأم لأك شوقا عاشقته فات تبي الحب طوقا وبه من كل حد ما حفتي الا لك شوقا عاشقته فاتت سما كل دات من الحب طوقا وبه حات بالحفة الآن لك شوقا عاشقته فتسامى كل دلت بالحب طوقا شيعه المختار إنما مدخل إقنا نرضع الحب صغار قد نشانا قد اتينا لنزوى الاله طوعاً ما الذي يغضب ان خالف منا فاذا كنتم لا نخالفتم فامنعوا الاملاك من هذه الزياره انبياء الله حوله تسعه مثل ناهر فيضه نور تجارب شيعه المختارين مدخل خلقنا نرضع الحب صغارا قد نشمنا قد اتينا لنزور الاله طوعا الذي من خالف منا فاذا كنتم لنا خالفتم فامنعوا الاملاك من هذه الزياره انبياء الله حوله تسعه مثل نهر فيضه نور تجاره مثل ناهر فيضه نور تجارى في أرض الشفيع أئسات البقيع قادت كل شيع غيوة يروي النساء من قوم الشقاء قوم لقد علاهم شرور لنا رافضي لا نرضى الأذية <سؤال> حتى لو قم عنا دهور لنا رافضي لا نرضى الأذية حتى لو قم عنا دهور لنا سوف يبقى الآن يرقى قلبا لا يحيد صبور لا رافضي لا نرضى الاذيه حتى لو قمعنا عهور ما ضرهم جئنا زائرين ما ضرهم في مر السنين ما ضرهم جئنا زائرين maar waarom hier maar we en وفي الفؤاد حرق إن ناديه وللولاء نبقى قلوبنا تهفو بالحنين إي ملاذها يا قبر الأمين قلوبنا تهفو بالحنين إي ملاذها يا قبر الأمين وتبقى في قلبنا الأمان ينداءون لصاحب الزمان وتبقى في قلبنا الأمان ينداءون لصاحب الزمان في أرض الشفيع مأسات البقيع قادت كل شيء ضيور عن النساء من قوم الشقاء قوم قد علاهم شرور عن النساء من قوم الشقاء قوم قد علاهم شرور إنا رافضية لا نرضى الأذية حتى لو قمعنا دهور ما ضرهم جئنا زائرين ما ضرهم في مر السنين ما ضرهم جن ما ضرهم في نادي في الفؤاد حرق ان نادي على الولاء انا قلوبنا تهفوا بالحنين هي مدادها يا قبر الأمين قلوبنا تهفوا بالحنين اي ملاذها لا قدر الأمين وتبقى في قلبنا الأمان اي نداء الزمان وتبقى في قلبنا الأمان نداء لصاحب ضلوعي كسرات من ذا الذي كسر وحملي اسقطه يا ويل ما